قدامه وينصره على راسه فزت يا رب الكعبه فزت يا رب الكعبه فاز بايه الراجل التاني كان هيتجنن ده انا اللي انا اللي قتلتك لا دفز بالجنه يا جماعه الجنه خلت سعد بن النبي والقاص يقول للرسول اطلع قلت له مالي طب نص يا رسول الله طب قلت يا رسول الله احنا الوقت طلع نص جنيه طب ربع جنيه طب نص والنص كثير ولا اعمل ايه يا جماعه الجنه خلت امراه فرعون تضحي باللقبها وخدامها وجوزها وصولجانها وايلما عشان الجنه عشان ابن لي عندك بيتا في الجنه يا جماعه الجنه يا شباب الجنه اللي لما الصحابي قال للرسول الله ارايت ان قتلت في في الجنه جنه كان عايز ياكل شويه تمر رمان ارميه ارمي يا بنت التمرات اللي في ايديك ارمي يا ابن اللي في ايديك وطالع يجري طلع يجري على جنه عرضها السماوات والارض الجنه خلت الناس تنسى حياتها كلها انس بن النظر بيقول واه من ريح الله ايه الريحه الجميله دي ريحه الجنه ما عدتش عايز دنيا خلاص وجري وعدى جبل احد وقاتل حتى قتل رضى الله عنه اول حلمه من احلام المؤمنين الجنه بتحلمي بيها نفسك فيها احلام اليقظه بتاعتك زي الصحابي اللي راح للرسول قال له يا رسول الله لبس الجنه بيتفصل ولا بيطلع منين ولا تخيلها يا جماعه زي ما اقول انا هجيب فستان من امريكا هجيب لك بدلة من امريكا تقعد تفكر يا طلقه مشتها يا ترى نقشتها يا ترى لونها يا ترى حاجهت امريكا كاتبه ايه بتحلم بيها انت بتحلمي بالجنه مشتاقه للجنه قلبك جواك شوق لو توزع على اهل الارض كله يفيض من كتر شوقك للجنه تاني حلم من احلام المؤمنين ظل عرش الله ورجل دعته امراء ذات منط من جبال فقال اني اخف الاذى ظل عرش الله يا شاب يا بنت دعاتك لقصه حب قول لها لا عشان تقف في ظل عرش الله وفتى دعاه ف شاب يا فتاه اللي دعاكي شاب بقصه حب قولي له لا وقفي في ظل عرش الله كل اللي اترفعه قصص الحب دي كلها يا جماعه ان شاء الله في ظل الله من احلام المؤمنين بس انت ترضى يا رب. رضاك يا رب نفسي احس انك راضي يا رب اموت نفسي انا عمري ليك يا رب حياتي ليك يا رب مستقبلي ليك يا رب بس ترضى عني يا رب منظر الصحابي واقف قبل المعركه واحد يقول اللهم اخذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم اخذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم اخذ من دمي اليوم حتى ترضى, من ترضى منظره بعد المعركه وهو متقطع وجسمه متقطع ودمه بينزف وبيموت وهو بيصرخ وبيبص للسماء وبيقول له رضيت يا رب رضيت يا رب ربيت يا رب رضيت يا رب عني انا يا ربي اغلى حاجه قدرت أقدمها لك قدامي انك رضيت يا رب رسلي لك بيقول اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظما انا لما فكرت فيها انا لو واحد في صحراء وهاموت بالعطش امنيه حياتي مش ذهب امنيه حياتي كوبايه ميه يعني يا رب خليك انت حلم حياتي يا رب خليك انت امنيه حياتي يا رب خلي رضاك حلم قلبي من اعمق اعماق قلبي ثابت البناني كان بيقول اللهم ان حرمتني من ثلاث فلا تحرمني في الدنيا ساعة ايه الثلاث حاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرهم ايه الثلاث حاجات اللي لو اتشالوا من حياتك ما تعيش من غيرهم انا مش عايز افصص ثابت البناني بيقول ان اذكرك كما أريد أن اصلي كما أريد أن اصوم كما أريد يا رب يا رب دول الثلاث حاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرهم لو حرمتني منهم بسبب المرض خدني يا رب ربنا سبحانه وتعالى اخذ وقبض روحه لما المره تستد عليه وما قدرش اعمل الثلاثه دول ايه الثلاث حاجات اللي ما تعيش من غيرها ايه انا عارف هيبقى كلها دنيا يا جماعه والله العظيم هيبقى كلها دنيا ثبت البناني قال يا رب الصلاة والصوم والذكر يا رب ما اقدرش اعيش من غيره يا جماعه يا جماعه احنا بنحلم بنحلم بايه بتحلم باحلام المؤمنين ان نجى النار عايز ينجو من نار جهنم عايز يخلص من نار جهنم باي طريقه نار جهنم هو ايه اللي خلى بلال يستحمل انه يتسهر بادروع الحديد غير الخوف من نار جهنم هو ايه اللي خلى خضاب يستحمل والله لو اوقدوا نار حفروا حفره ولعوها نار ونيموه على ظهره فيها سيحت له دهن ظهره نزل دهن ظهره وطفى الحفره ايه اللي خلاه يستحمل غير الخوف من النار الاخره ايه اللي خلى الزبير ابو يعلقه من السقف لما اشرف رضي الله عنه ويولع له نار تحته يقول له والله بيقول لابوه والله لا اعود الى ماك والله لا اعود إلى ما كنت عليه ابدا كل المعاصي أنا مش راجع مش راجع خلاص احنا راجعين لك انت يا رب مش راجع يعني انت عايز ايه عايزك تسيب كل حاجة بينك وبين ربنا عايزك تسيب كل حاجه مع طلاق يعني ايه يعني اسيب شهواتي اسيب صحباتي اسيب الدنيا اسيب الحاجات اللي بحبها دي سيبي يا ابني سيب سيب يا ابني ده يا ابني الموضوع اخطر مما تتخيل هتقول لي لك انت كنت عايزني اه ايه الدليل تعالى يا كنت عايز الجنه, كنت عايز الجنة رب ايه الدليل ضحيت بعمري كله عشانك مصعب كنت عايز الجنه رب ايه الدليل اتقطعت حته تحت الرايه لغايه ما اتقتلت عشانها وانت يا ام عمارة. ايه الدليل ان كنت عايز الجنه ابني اتقطع حته على ايد مسيلمه وفضلت اجاهد واتقتل مسيلمه على ايدي بعدها يا رب وانت يا ابو دجان كنت رب ايه الدليل طرست النبي بجسمي في بتقعد عشان انا اتبتل وهو قام جرب وانت ايه دليلك لما ربنا يقول لك كنت عايز المغفره ايوه يا رب ايه الدليل بدليل ايه بدليل ايه كنت عايز المغفره ايه الدليل اللي كنت كنت عايز المغفره لما ربنا يقول لك ان قتل ال100 ماضي ان ربنا يتب عليه ساب الدنيا كلها وساب وطنه وبلده ومكانه وفلوسه ووضعه وجالي واقبل عليا انت عملت عشان المغفره انت ايه الدليل انت كنت عايز انجى من النار ايوه يا رب الراجل اللي قال لولاده لما اموت تطحنوني واحرقوني وارموني نص في البحر ونص في البر. خايف من النار انت ايه الدليل انك كنت خايف ايه يا جماعة؟ يا جماعة ولو ترى لو <تصفيق> تشوف <تصفيق> <تصفيق> ولو ترى اذفزع اه لو تشوف اه ولو ترى على النار ولو ترى يقفوا على ربهم ربنا بيقول بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعه يوم القيامه صدمات اول صدمه يوم القيامه اول صدمه لما الواحد ينزل في قبره الناس كلها سكتته انا كنت عارف انهم هيسيبوني بس ما كنتش عارف ان المها على صدر كده ثاني صدمه على الميزان لما تتصدمي انت وزنك الحقيقي عند ربنا كان ايه انا كنت بحسب ان انا ليا وزن من كده ثالث صدمه لما على الله دكنصقت عليك ورجليك والارض والجوارح وكل حاجه يا رب كل حاجه ان سيدي رايتر بيسجل عليا يا رب وانا ما كنتش عارف وانا كنت غافل الصدمه الرابعه لما تشوف الجنه والنار ايه ده والله يا رب ما كنت عارف ان الجنه كده ولا كنت عارف ان النار كده يا رب يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعه سنه ما اناش عارف ان قصر الجنه بالمنظر ده يا ندمي يا ندمي على كل 12 ركعه سنه ضاع مني في يوم الايام والتفضله بعد كده لما تشوف ربنا وجه ربنا يا رب ده لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الارض من الزل قدام جلال الله انا كنت بخاف من غيرك انا كان معنى عن غير عن غير عن غير عنك غير عنك غيرك يا رب ازاي يا رب صدمات يوم الايام يا جماعه رايب ولو ترى ولو ترى زي ما ربنا بيقول للنبي واستمع يوم ينادي المنادي استمع زي رب ده يوم الامه لسه بينه وبينه الاف السنين انا عايزك قلبك يسمع انا عايزك كانك انت شايف ولو ترى وسامع واستمع انا عايزك تعيشه في الاخره كانها يقين كانها شاشه عرض مفتوحه اوبن شو مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعه كاني بالظبط بس مباشر من يوم القيامه ما نقول لينا مباشر بنتفرج على يوم القيامه ولو واول فزع عند الموت لما يلاقي ايه ده, ده في ملك بعد كده ده, ده بقى ملك كمان البصر ايه ده ده ملك الموت جه انا ده جاي عند راسي ده بيتكلمني ده بياخد روحي هياخدها على فين اول فزع بعد كده فزع يوم القيامه مليارات العصاه وبطء المقدرات والسنه وبطء المعاصي والرشوه طالعين كلهم بيتلقفوا من الارض فزع رهيب كلمه فزع دي ما تعديش اصل كلمه فزع ديت معناها ايه كلمه فزع وقلبه يبدا ينبض ويبدا يرتجف وايديه ترتعش ويشوف حاجه فجاه ترعبه وعايز يهرب باي طريقه فلا فوت في فزع فلا فوت في مذبحه القلعه كنت مره جنب القلعه فواحد صاحبي قال لي مذبحه القلعه اللي محمد علي عملها للمماليك نجا منها واحد بس راح متاخر فبيبص لقى الموضوع بيسبح نط من عصر وهرب ونجا قلت سبحان الله انما يوم القيامه مفيش مجرم هيعرف ينجو في مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام انما في الاخره مفيش مفيش حتى واحد في المليون نسبه نجا ولا فرد ولو ترى اتفزعوا فلا فوت واخذ من اللي اخذهم من مكان قريب مكان قريب يعني ايه يعني طلعوا كده لو الاحساس في وشهم لو نور في وشهم لو الملائكه في وشهم وقالوا امننا به وان بعد بعد ايه وحيل بينهم وبين ما يشتهون حل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعه ساحه الموت هيموت بالعطش مش هيقدر ينطق وفي القبر لما يبلعوا عايزوا بيلاقوا اتكشف له الجنه ويتقال له هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله يشوف هيتجنن عايزها ما ينفعش ويوم القيامه لما الجنه تزلف ويشوفها ويموت بالعطش يقاوم ويحارب ويصارع وينازع ويحاول انه يصار ويجري يهجم على الجنه يحلبن وبنها ما عادش ينفع يا جماعه النهايات ربنا بيجيب لك النهايات نهايات قصص الحب ايه والشهوات وبنيام نهايات الشهوه وحيله بينهما وبين يشتهون نهايات الشلل والاناتيم والعلاقات العاطفيه والشلل بتاعه معصى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كانوا في الدنيا مزدادوا رسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحله مع بعض وفرحانين ببعض يوم القيامه الا اخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا لولا انتم لكن مؤمنين يقولوا كده لبعض نهايت يا جماعه عارفين نهايتهم لما نخل مخاويه اعجاز نخلي يعني نخله راسه اتقطعت من اعجاز نخله بس من غير راس من الريح اللي ربنا صلات عليهم رقبتها